الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة